فرحه نبي جنة عدن اليوم اليوم فرح حميلاد الحسن اليوم اليوم والجنة بس تنادي بالعسكر ابن الهادي فرح ميلاد, هليوم هليوم فرحة هليوم هليوم فرح ميلاد الحسن اليوم اليوم فرحه نبي جنك عدن اليوم اليوم فرح ميلاد الحسن اليوم اليوم عندها بس تنادي الحسن اليوم الحسن اليوم نورت يا نور انت يا ابو رحمة رحمت الجبار للعسكر الدفك شلت للخير انهار قالت الجنب مولدك خضرت اشجار وتفتحت اورادي العسكر ابن الهادي وتفتحت اورادي نرحمي ولاد الحسن اليوم اليوم نرحمي <مترجمة> ولاد الحسن اليوم اليوم نبيت انك عدن اليوم اليوم نرحمي ولاد الحسن اليوم اليوم جبنا بس تنادي العسكر ابن الهادي وجبنا بس تنادي العسكر ابن الحسن يا الحسن اليوم هاليوم يا ليل العسكري وركب زغلا قم روح استبشرت وترقب في الجناح ايوب قلب اللي حزن من الحزن راح مرقدني لمولدك بعف بزغلا املا روح استبشرت وشفت في جناح حيوب قلبني حزن من الاسم راح عهد لي لمولدك قافت الافراح <تصفيق> اليوم انود مرادي عسكر ابن الهادي واليوم انود مرادي عسكر ابن الهادي فرحه ميلاد الحسن هاليوم هاليوم, هاليوم راح حمي الحسن اليوم هاليوم نادى بدنا اليوم هاليوم راح حمي لال الحسن هاليوم هاليوم بتجنب بس تنادي بالعسكري ابن الهادي بتجنب بس تنادي في قلبي القلب يا الحسن جنين وديتك تختار ايش تحب ما بين اثنين لو تسكين الذنت القلب لو جنة العين والحب اللي كان اصبح تعبس يا حسين الرسول الهادي عسكر ابن الهادي حب الرسول الهادي عسكر هنرحم ميلاد الحسن هاليوم هاليوم هنرحم ميلاد الحسن هاليوم هاليوم نبي جنة عدن هاليوم هاليوم هنرحم ميلاد الحسن يا اليوم واليوم لا لا لا لا لا ما خفني خوفني حسد وبالي وحواس قلبي خايف يا الحسن تحسدني هالناس انت انا رديت بالفلق وصوره الناس ما بين ديالي العشق حضور الحساب اخدني خوف من الحسد وبالي وهواس وعن حب خايف يا الحسن تحسدني هالناس انت على رتق الفلك الناس وما بين وديان العشق نور الحساس كل ساعه هي مدي وادي ابن الهادي ساعه هي مدي وادي عسكر فرح حي الحسن هاليوم هاليوم فرح حي ميلاد الحسن هاليوم هاليوم يا نبي انك عدن هاليوم هاليوم فرح حي الحسن هاليوم هاليوم كلمات شعر حسين عدي محمد الفاضلي اداء الرادود حسين اسيل احمد اسيل هذا مسلم رح حمله لد الحسن اليوم هاليوم رح حمله لد الحسن اليوم هاليوم لا لا لا لا اسمك منين ذكر كن ويفوح والقران حبك يا الحسن وترتل الروح سمر صارت كل وقتها النظر مشقور رايه المولد ترف للعالم تلوح عشرة العتر الحادي عشرة ابن الهي هي عشره العتر الحادي عسكر ابن الهي <تصفيق> فرحها ميلاد الحسن اليوم اليوم فرحها ميلاد الحسن اليوم اليوم اليوم النبي انك عدن ميلاد الحسن اليوم هاليوم جنى بس تنادي العسكر ابن الهادي جنى بس تنادي العسكر ابن الهادي ميلاد السيد احمد السيد حمزة المسوي